نَزَلَ بِهِ رُوحُ الأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا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 انيقوا بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل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 إن رتبة فعدهن ثلاثة أشهر ولا إلَمْ يحضُّ وأولاد الأحمال أجلهن أي ضع نحملهن وَمَن يَتَقِلَّهَا لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُثْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْ له إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا إن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف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 سيجعل الله بعد عصر وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 رسولٍ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ نُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل فَالِحَاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا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 ديوم وان الله قد احاط بكل شيء علما